أيها الإخوة هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع أن لا تحدك القبلة شهوتها إطلاقا والثانية أن تحدك شهوتها ولكن يأمن على نفسه وتخلق القبلة لمن تحدك شهوتها طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالظم ونحن نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق نعم. قال ويجب, ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتي يجب على من على الصائب لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترف المحرمات ما لا يتأكد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات وتليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني لم يريد الله منا بالصوم أن نتك الطعام والشراب لأنه لو, كانت لو كان هذا مراد الله لكان الله يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم إنما يريد مننا عز وجل أن نتقل الله لعلكم تتقون من لم يدع قول الزور أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرم لأنه زور عن الطريق والعمل به أي بالزور وهو كل فعل محرم والجهل السفاهة سفع وعدم الحلم وعدم الحلم مثل الصخف في الأسواق السبب السبب مع الناس وما أشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يصخف يعني لا يرفع الصوات بل يكون مؤدبا ولا يرفض وإن أحد سابه أو قاتل فليقول إني صائم فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوت لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والانسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الاخلاق وفي الاداب لانه تربيه في الواقع نعم مثل ما اولت الرساله ان غيره لا يبلع هو كل العاجون اللي هو يجلب طعم الكتابه هذا بحث ثلاثه دولساموريس اي نعم المعجون لا بلاش ماشي اي نعم حتى لو, لو وضعت حلاوه في فمك او تمره وتذقتها ما ما نفس <تصفيق> قال لهم هنا هنا هذا هذه ينضج اذا كان طعم مبين له فهذا لا يجوز بلعه اما ما من الماء وشبهه فهذا لا بأس به ما ولهذا قلنا لا لا, تتم... لا تستعمل المعجون نعم ما نفس الماء يتقن يصل إلى... إلى... الى جوفه نعم, نعم. اذا كان بعيد قصد وقعت للمسوا كذا بلعه بغير قصد فانه لا يضر القصد لا يضر هذا سؤال وجيه يقول أنا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدعى طعمه وشرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فئن حراما ووصائنا فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا سياحة كل الناس يغتمون نعم ما يبقى سياحة ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها انظر الأكل والشرب يفسد الثوب لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة عامة ولا لا عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المرسوب والوضوء في الماء المرسوب صحيح الوضوء في الماء المرسوب صحيح والصلاة في الثوب المرسوب صحيح لأن التحييم هنا ليس عائد للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المرسوب ولم يقل لا تتوضعوا في الماء المرسوب فالنهي عام استعمال الماء المرسوب في أي شيء حتى بالطعام والتأصيل العادي والتبرض حرام هذا القاعد الذي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبتد له كان عاماً فلا نعم وليوزم الإنسان يتحرز منه أو يكون طبيعي يعني إن ذهب شيء غير قصر الحمد لله هو يكون طبيعي هو على كل حال المسواق فيه يعني تفصيل بعض المسواك ما نروح انها جديده تتفتت نعم هذه احتاج منها قد يتكلف الانسان هذا الامر لا لا لا اما الذي قد استعمل وذهب ما يتفتت منه فلا اصل استلام وتعمل جديد حتى عمل جديد لا نتفتت كله الله يشهد قد هو تراه قسطا ولا هو الغصب اقوى ولا ولا, قصد. ولا, ولا جازها طعمه الثاني ما جفت نفس الصفره اذا ادى فقير زكاه فطر واخذ اهل السوق بيعها فلا جاز ان تشتهيها الرجل الذي يبيع الطرف الثالث ويبيعها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاه يعني. نعم يعني معناها نهي... اللي اعطاها زكاه التاجر يبيع للناس وبعدين يرجع ويعطوه يعني يرجع 8 ريال وياخذهم منه خمسه ما رايكم في زكاه الفطر عندما ياخذها المساكين الزكاه ويبيعونها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاه ما فيها شيء يعني فاهمها؟ ما هو ما على صاحبه لسه على صحيبه يعني ما يتبعونها على لأعطاه إياه لا مول الأعطاه مو نفس الأعطاه من اللي, اللي باعها يرجع الوراء ويبعوهم لأعطاه ما يخالها لا بأس لا, لا بأس يقول امرأة تعمل تسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصرحة الطفل لها لنستكمل السنتين بعد أي تسعة أشهر فتأثم أو تلزمه الكفارة الكفارة لا تلزمه لكن بعض العلماء يقول تاثم بعضهم يقول لا تاثم ما دم في الأربعين الأولى صحيح. الله صحيح لا تاثم إلا إذا دعت الحاجة رحمة الله فيه نعم يقول نمعنا قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا عَلَيْكُمْ وَنَفُسَكُمْ لَيَظُرُّكُمْ مَنْظَلَ إِذَ اهْتَدَيْتِمْ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضره من ضل إذا احتلوا أما إذا كانوا يستطيعون على المنكر فإنه يضره من ضل والباقي إلى غد سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وال سيدنا محمد وعلى اله السحور القضاء ولا يجوز إلى رمضان إلى رمضان, إلى رمضان آخر لا رمضان إلى رمضان آخر من غير حذر فإن عليه عن قضاء إطعام مسكين بكل يوم ولو بعد رمضان آخر وإن كان عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة ندر استحذر وذيه قضاءه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العظيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اني وصحبي اجمعين ما حكم القبلة الاصابع حكم القبلة على على ما المؤلف مطلقا الكراهه كان من داعي الفره وإلا ثلاث وإلا ثلاث والصحيح؟ كمال؟ أنه يقسم إلى ثلاث قسم أماه؟ قسم الأول أن لا تقتصد في شهو إقلاقاً. هذا لا شيء يفيد النوع الثاني أن, أن تقتصد فيه شهوة ولكن أمن على صومه الإفساد للنزال وهذا يقرأ في حقه نعم من نوع الثالث نعم فأن يخشى, يخشى على صومي الإفساد من فهذا يحرم بحر. طيب هذا ماذا يهب بيه المؤلد القول الراجع اسم جالس وقسم المحرم والجالس له سورتان والمحرم سورتان الذي يقاف نفسه لا يعمل على نفسه لهذا هذا يفعل أمن الذي يتكرم المؤلد فإنها جالس طيب هذا هو الصحيح الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين الأول أن يخاف إنزالاً فهذه حرام والثاني هل لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهر نعم يقول المؤلف أنه يجب على الصائم يجب على الصائم يجب يجب على الصائم الكذب يخالب وغيره وكله محرم أنا أسأل الكذب يقول المؤلف يجب على الصائم أن يجتني فقره وغير الصائم بس. ليش يقدر يجت الصائم يتاكد في حقه الصائم يتاكد في حقه طيب ما هو الذريعه لان يتاكد في حق الصائم تارك المحرمات وفعل الواجبات بقوله صلى الله عليه وسلم العمل والصد والعمل والعمل اف والجهد وفي في القران ا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون نعم طيب ما حكم الكذب الأبيض يا خالد مزين يا الحكم على الشيء فرعون عم تصوره نعم ما اتصور كلمه ابي ما اتصور كلمه من يعرف يجاوب ما في اسود ولا ابيض كلهم ايه كله اسود كله اسود طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وي... اليس قد جاء في الحديث ان ثلاثه انواع من الكذب جائزه بلد. وهي اول الاصلاح بين الناس نعم ثانيا ان يكذب الرجل على زوجته او تكذب اليه عليه يوجد الف ود نعم واش تعريف كان بين مسلمين وكفار حربا لكن في الحرب يعني طيب هل هذا القول متفق عليه وجاء به الحديث لكن هل هو متفق على هذا المعنى حمل بعض العلماء التوري نعم حمله بعض العلماء على ان المراد به التورية وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذى رب الراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى حتى على القول بأن الحديث يعمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنه الغيبة الحباسة هل حرام على الصائم؟ حرام على الصائم غيب لماذا قال يجب على الصائم؟ أن تحلم في حاط الصائم أبداً وما هي الغيبة؟ أن تحلم في حاط الصائم أبداً نعم هل يستثنى من هذا شيء يا عبد الرحمود؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبداً هذه واحد يعني في حال التظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم الدليل الله ومن القران لا عبد الله استدل بقوله قد الله هل هذا صحيح لا. نعم يعني يمكن يكون له وجه انا تشتكي زوجها نعم قول الله عز وجل يحب الله جارا بسوء من قولي من بقولي لا يحب الله جارا بسوء من قول الا من, من قول طيب هذه سنتي ثالث من يعرفه نعم المستفتي هي قصته نعم المجاهد نفسه ايش المجاهد نفسه في يجوز طيبته تجوز غيره يعني معناها الآن إذا لقانا واحد حالق اللحته جاز أن نشرحه بالمجالس يما هو يمكن هو قال بعض العلمه كما قال الأخ مجالب الفسر لكن هذا يقيل بما إذا كان في مصلح وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدث هنا في المجالس اقل طيب هذا هو ناصح طيب اذا كان المقصود بها النصيحه كذا وهذا يدخل فيها فروق كثيره ومنها ذكر معاي الشخص الذي تستشار فيه في معاملة أو غيرها ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشارته فاطمة بن القيس في الذين خطبوها وكان ثلاثة من يا محمد؟ لا لا لا, لا. نعم أصبب هذا معارض خارج بن ولي لا وابو جهم ووسامة بن زين نعم وابو جهم ووسامة بن زين فبين رسول عليه الصلاة والسلام معاهد اثنين واشار في الثالث أشار يلا سعود ماذا قال عن ابي جهم لا اوقف اوقف خلاص نعم اولا ان جه لا يضعها سابقا هذه بالراء مع طيب انه لا رام العصا عن عاتقي وهو كنايه عن كثرة اسفاره او ان كوني يضرب النساء وقد جاء في لفظ اخر فطراب للنساء طيب الثاني معاوية قال سعلو كل ما لا له إن كحي أسمى بإنسان بارك الله فيك مطيئ هي النصيحة إذا كنا إذا قسل النصيحة ما عدتها يعني واجب كثيرة ذكر مثلا الرواة الضعفة بما فيه من الجرح أشياء كثيرة ذكر المبتدع كما قال الأخوان لا ما إذا قلنا النصيحة في عاما أفرادها ماتوا ماتوا نعم لا إذا كان يعرف موش... بوصفي بي بي بالعيب هذا يرضى به عادة في نعم الكافر الكافر, الكافر الكافر كيف هو له حرمة أصلاً ما له حرمة الكافر سميلة. نعم كأ... لا, لا, لا... لعلنا نترك ال... هذه لانها ت... تفرقه كثيرا ما الفرق بين السب والغيبه نعم نعم الغيبه تكون وراء الظهر والسب امام ولهذا سميت غيبه لانه في الغيبه طيب. يقول ناخذ درس جديد قال ويسن ويسن لمن سجد قوله اني صائم نعم لا ما قلنا يسن لمن سجد اي لمن سجد ما أي ذكره بعيد أمام أمامه وهو بمعنى السر وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمين بأن يقاتله يتماسكه إياه يستن له أن يقول إني صائم بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن امرء شاتمه وقاتله فليقول إني امرء صائم فليقل إن نمر بنصائب وهل يقولها سرا؟ أو يقولها جهرا؟ قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن ذي وقال في النفل يقولها سرا خوفا من, من الهياء والصحيح أنه يقولها جهرا في, في صوم النافلة والفريضة وذلك لأن فيها فائدتين الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لا به الآخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أجل عن مقابلتك وعن أبي من عيوبك أكثر من ما من عيوب لكني امرؤ صائم الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه إيش؟ عن, عن... عن الشاتم وهو منكر فالصواب أنه يقولها جهرا في, في السر في... في... في الفرض والنفر وسن لمن شوت ما قوله إني صائم وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ أبقرأها سحوح صواب ولا لا وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ سَحُوح وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ سُحُوح ما الذي يؤخذ؟ هل هو التمر المقدم للإنسان يأكله في آخر الليل؟ أو الفعل؟ الفعل. إذن سحور لأن سحور بالفتح اسم لما يفعل به وسحور بالضم اسم للفعل ولهذا نقول وضو اسم للماء ووضو اسم الفعل ونقول طهور اسم للماء ونقول طهور اسم الفعل، فعل الطهارة وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة إذن يسن تأخير سحور بالضم يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضاً سحور ينبغي له أن يؤخرا اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم و وترقباً للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لاذا الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور فيكون فيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها وإذا قدم فاين هذا طول بحسبه تعجيل السحور وتاخير ففيها الاقتداء بالسنه وترقب الخير والرفق بالنفس ولكن يؤخره ما لم يخشى طلوع الفجر ما طلوع الفجر حين خشى طلوع الفجر فالبادر فمثلا إذا كان يكتفي ربع ساعه في الاكل متى يسحر؟ إذا بقي ربع ساعة إذا كانت في خمس, دقائق إذا في خمس دقائق يعني يكون ما بين بابتدائه إلى كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو السحور حتى إنه لم يكن بين سعوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية يقدرون بالآيات لأنه ما في الساعات في الوقت ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة قالوا له علامات منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا تمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت ففي أهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في الساعات فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك أو قدر نحو جزور وما أشبه ذلك فلهذا يقول بينهما قدر خمسين آية ثم قدر خمسين آية اي ايه نعتبرها الطويله او القصيره المتوسط ثم اي تلاوه نعتبره الاسراء او الترتيل ايضا نقول وسط نقول وسط لاننا لو قلنا اطول ايه وقلنا بالترتيل الترتيل يطول الوقت ويسمى ايضا يقول يسمى تعجيل الفطر يسن تعجيل الفطر يعني مبادرة به إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس أي نعم المعتبر غروب الشمس للأذان لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم لساعاتهم وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم قال على مثل ست عشر الغروب قال يلا أذن ست عشر ربما تكون ساعة مقدمة عشر دقائق فيؤذن قبل الوقت بعشر دقائق إذن لا عبرة بأذن المغر العبرة بغروب الشمس فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذن بعد فلك أن تفتر فلك أن تفتر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى مشرق وأدبر النهار من هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصائم ولا عبرة بالنور القوي بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وصن الفطر فيسن أن يبادر بالفطر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وبهذا نعرف أن الذين يؤخشون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز والله سبحانه وتعالى كريم والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه فيحب من عباده أن, أن يبادروا بما أحل الله له من حين أن تغرب الشمس أفضل فإن قال قائم وهل لي أن أفطر بغلبة الظن؟ بمعنى أنه إذا غلب على ظن أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم وجليل لذلك ما في صحيح البخاري أن أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم فلس كذلك لو أفطروا عن علم ما, ما طلعت الشمس لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجل الغيب فطلعت الشمس فهذا الدنيا لأنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن ويسمي تعجيل الفطر يقول على رطب الرطب هو التمر اللي الذي لم ييبس وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا وقت إلا في وقت معين من السنة أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تفتر على رطب في كل الشهر كل الشوق فتفتر على رطب فإن لم يكن يقول فإن عدم فتمر وهو اليابس أو المجبن المجبن يعني المكنوس الذي صار كالجبل مرتبط بعضه فإن عدم في تمر فإن عدم, عدم فماء إن عدم التمر فالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفتر أحدكم على تمر فإن لم يجد فليفتر على ماء فإنه فإنه طهوء. طيب إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم الماء أو العسل قولة الماء يقدم الماء لا يقدم الماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن فإلا مجد فعلى ماء فإنه طهور ولكن لا بأس يشرب ماء وبعد يأكل عسل لأ ليس أخاه العسل من النحل وهذا من النخل نعم على كل حال يغطر على ماء مقدما على غيره فإلا مجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً فماذا يصنع ينوى الفطر بقلبه ينوى الفطر بقلبه ويكل وقال بعض العوام إذا لم تدش شيئاً فعظى لا نعم ومصر وهذا لا أصل له وقال آخرون بلل الغثره ثم مصها لان اذا بللتها انفصل الريق عن الفم فإذا رجعتها ومصصتها ادخلت شيئا يعني خارجا من الفم إلى الفم وهذا يعتبر اكلا او شربا وعلى تقليل على تقدير على تقدير هؤلاء العوام نقول فان عدم كما فان عدم فريق وهذا لا أصل له نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفتر به أفطرت حكما حتى أن بعض العلماء قال إن, إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا لكنه يسن له أن نبادر وليس هذا بفعيد إلا أنه يضعفه أن رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر قال فإن عدم فتمر فإن عدم فما ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمة من قوله يسن تعجيل الفطر لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين نعم في صوم يوم واحد بمعنى أن لا بين اليومين وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدر عليه فالأقوال فيه ثلاثة والذي يظهر الذي يظهر فيه التحليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركوا وواصل بهم يوماً ويوماً ويوماً حتى دخل الشهر يعني شهر شوار فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم فالقول بالتحريم أقواه ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم لأنه لو كان حراما كما تحرم ميتا وخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعا باتا لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهما ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليه فكان عبد الله من الزبير يواصل إلى خمسة عشر يوماً خمسة عشر يوم لا يأكل ولا يأكل نعم ابتغى وجه الله لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأول والصواب خلاف تأويده الصواب أن أدنى, أدنى أحواله الكراهة وأن, وأن الناس لا يزنوا ما عجلوا الفطر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر أيها هكذا معروف في تاريخه والسؤال هو بالآن يحيى فإن عدم وقول ما ورد قول ما ورد متى نعم قول ما ورد عند الفطر ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والسرب وهي على القول الراجئ واجبة يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمى لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك ولإخباره أن الشيطان يأكل ما للإنسان إذا لم يسمع ولإمساكه بيد الجارية والأعراب هنا جاء ليأكل قبل أن يسميه أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها وورد أيضا آثار في ذلك منها اللهم لك صمت وعلى رزقك وفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وهذه فيها ساندها ما فيها لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول ذهب الضماء وابتلت العروق وتبت الأجر ان شاء الله وذهاب الزمائي بالسرب واضح وابتلال العلوك كذلك واضح حتى إن الإنسان إذا شربه وعطشان يحس بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن يحس به إعساسا ظاهرا ويقول سبحان الحكيم العليم الذي فرق بهذه السرعة فهذا مما يسأل ثم قال ويستحب القضاء متتابعا والباب الذي نحن فيه باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء هنا بدأ بالقضاء قال ويستحب القضاء متتابعا الاستحباب منصب على قوله متتابعا ولس على قوله القضاء لماذا؟ لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا أي لا يفطر بين أيام الصيام لماذا لوجهي الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأدى صح؟ لماذا؟ لأن الأدى متتابة شهر رمضان متتابة وثاني أسرع في إبراء الذمة فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرى في إبراء الذنب وثالثا أنه أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متابع وينبغي أيضا أن نبادر به ينبغي أن نبادر به من حين أن نعم من حين أن يزور اليوم العيد يشرع فيه يعني في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه لأن هذا كما قلت أأسى لبرأة ذمة وأحوط ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان بالتنوين لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصرف وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان ففقد منها شرط واحد وهو العالمية والمزيد بالعرف والنون يشترط لمنعه من الصرف أن يكون عالما وان تكون الالف مو زائده اظن انتهاد ان سمي الصلاه ما معنا ما ينحبك نعم كان لقد لا لا لا, لا. ما هذا. ما يعني انه مطهر للمعده نعم ناهل هذا ما بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابه هو حجه عن نفس فمن قال انه ليس بحجه فانه لا يخص به الوه ومن قال انه حجه فلازم قوله أن يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطي وقد يصيب وأنا, وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وأن يخصص يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج وإعتمر أخذ من لفيته لا يخصص عموم الأمر بالإعثال اي نعم هذا عرض هذا خاصه مثلا بالصحابه ابدا و... أت أت اتعمق التعمق مذموم بكل حال تقوله هلك المترددون قالها ثلاثه نعم في الوصال ايهن في الوصال نقول هذا تاول تأوم أبدا من الزيبير أخطأ فيه رضي الله عنه <تصفيق> نعم ما <تصفيق> <إيش؟ تصفيق> مراد <مش> بالمقاتل <بلعنى؟ تصفيق> ما مراد بالمقاتل ما مراد بالمقاتل نعم المقاتل بالأيدي الأخذ بالأيدي الشاب من فضلك أقل بالشريط لا لا هذا قتل ده. نعم لا هذا قتل ده. لا هذا قتل لا لا اقول بالله يعني مراق يعني مشابكه بالايدي وشدها من مراق نعم المقاتله بالايدي اخذ الايدي شبكوت لا لا هذا قتل لا هذا قتل ده. لا هذا قتل لا لا والله يعني المراد من مقاتله يعني مشابكه بالايدين وشغله اي نعم بس هذا ايش نسوي نشوف ناضر أصبح. أصبح المريض هذا صلى الله عليه ها اين الكوفيات الاولى او لبد المدير الشرعي نعم الكراهه لا ابو فيها مديرين الشرعي فاما اذا كان على سبيل الاختيار تقول الاولى فقط نعم تخيل أما ما صام ستا من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحة صوم التطور قبل القضاء لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما صام رمضان ثم أتبعه ومن بقى عليه شعور رمضان لم يكن صام رمضان وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفذ قبل القضاء وليس بصحيح لأن, لأن صوم ست من شوار تابع لرمضان لا يصحه إذا بقي من رمضان شيء يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء وقد نص على ذلك ابن الرجل رحمه الله في كتاب اللطائف لطائف المعارف سياتينا ان شاء الله وهو ثابت نعم, نعم. ينبغي ايمن المبادره نعم نعم ايجل الله سنين نفس يعني وجهه الفكر يفتى عندما نتغدى الشخص كيف الانسان إن بيته يعني يكون صغير وفي بيوت ثانيه يعني 20 دور ثلاثه دور يرجى يرجى ان الدار 21 لا حد <تصفيق> <تصفيق> يا شيخ صحيح هذا كيف يلا هل هي ترى نعم هذا والله جواب ايضا والله يا شيخ يعني طب كيف يعني الدكتور قام مساء <تصفيق> <تصفيق> الخير يا شيخ انا مسار هذا مهم جدا هبد اصلح ان قلنا اذا غربت الشمس اذا كنت إذا كان إذا كنت تحت السقف كيف تعرف ان الشمس صارت أنا, انا الحين جالس في... انا فاهم باهي في, في بيوت نعم الشمس بتكون بين في الغروب ولكن في قرص الشمس لسه نص والنص الاخر يعني لو اتينا مثلا في الصحراء ما نص ونص اذا لا تفطر لا تفطر ما يفطر يعني ما يفطر الا يتظن ايه استراحوا عندما, إيه؟ عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء يعني ميل انا ال... كل حاجه بارك الرسول اسعد ل... كانت تريد ان لا تنتظر الاذان اصعد الى فوق اصعد فوقي ممارده صحيح والان يعني مرتب الآن مدفع انا نصفرون اذا جاء الاذان او الاولى نعم يعني المساء باكر ليس ان ياقط حتى جدا وايضا ثبت في الوقت الحاضر ان بعد التوقيت بمقدار ذلك الله على كل حال لو فتح الباب للعامة العامة ما يمكن تقدر يعني لو قيل مثل لكم أن تأكلوا إلى بعد خمس دقائق من الأدام العامة ما يمكن تضبطها خلهم على ماهم عليه لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيه قال أنا بعد ما أدن أكدت مراته وسرقت في خلال خمس دقائق ما يمكن تقول يلزمك القضاء نعم زقمنا بدنا صيام في او عذر مريض افطر شهر رمضان كله كله فاذا ما يفوتوا لأن هذا قضاء لعذر ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما, ما تصوم فلها أن تصوم في ذا القادة ويكتبه الأجر لأن إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثلا انت؟ يقول ما قولكم في من يروح يمينه الشمالا أو إلى الأمام الخلف عند قراءة القرآن وبعضهم يعتذر بأن هذا يطلق النوم وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر أن هذا أطلق النوم أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز لأن القرآن يقرأ في حال المشي وفي حال الجلوس وفي حال التجاء وفي حال الاتكاء وأما الأول فنعم بعض الناس يعتاد هذا لا يفعله تعبدا لكن من عنده فإن كان شيئا بسيطا من أجل أن يطرد النوم عنه كما قال فلا بأس منه أما الإنسان الذي يبالغ في هذا الشيء وكاد يصل إلى الأرض ثم يرفى رأسه فهذا الظهر أنه لا ينبعد أما هذا يقول ما هي الشروط التي من خلالها نستطيع أن نعكم على كون الشيء هذا بدعة كل ما تعبد به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة هذا الظابط وما فعل على سبيل العادة فإن جاءت السنة أو فإن جاء الشرع بتحديث من فواحران وإلا فالأصل في فيه الخلف والعبادة سواء كان في العقيدة كما فعل أهل, أهل البدع أو كان في القول كالأذكار التي رتبها الصوفية أو بالفعل كالذي يشرع يعني إباداتهم يخترعها فهذا الضرب كل من تعبد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدأ كل من فوائل قول الصائم لما يشتمه النصائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائم هل يفهم من ذلك أنه يسن لمن يشتم وهو غير صائم أن يرد على شاتمه بالمثل هو جائز أن يفعل ذلك أن يرد عليه بالمثل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا يقول ذكرتم أنه إذا أفضر عن جماعا يلزمه كفارتان إذا أفضر عن جماع يلزمه كفارتان وإن جامع ثلاث أيام تزم ثلاث كفارت عبد رحمة محمد هذا غير صحيح نحن لم نذكر أنه إذا أفضر عن جماع يلزمه كفارتان إنما زمه كفر وحد لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارته في ذات أيام تلزمه ثلاثة كفارات هذا الذي ذكره الماتل وقد تقدم الكلام عليه آخر سؤال ما حد من قتل ابنته القصاص أم الجلد والحبس عبداللطيف العصيم ما حضرت الدرس الصحيح أن من قتل ابنته عمدا أو ابنه عمدا فإنه يقتص منه والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية وسبق لنا الكلام هذا وبين الأدلة ألس كذلك؟ نعم الدية للورثة للورثة غير الأب نعم ثمانه تر اقرا الق... بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله على المصنف رحمه الله وليس القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعله او لو بعد رمضان الاخر وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف صوم بتقول ثاني وعليه صوم صوم لا, لا صوم او حج وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاه نذر تستحب تستحب لولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والاله واصحابه اجمعين سبق لنا ان تكلمنا على قول المؤلف ويستحب القضاء متتابعا وان هذا الحكم منزل على ايش جماعات لا لا لا كلمه يستحب القضاء متتابعا هل هي مصب على القضاء على متتابعا لماذا؟ انا قضاكم مستمعدا نعم طيب لان قضا واجب يكون متتابع ولهذا لو ابر المؤلف فقال ويستحب التتابع في القضاء نعم لا سؤال طيب نبدا الان الدرس, الدرس. قال المولى رحمه الله تعالى واستحب القضاء متتابعا أي ان يكون قضائه متتابعا اي لا يفطر بين الايام وذكرنا لهذا ثلاثة علل اسراف في ابراء الذمه نعم أنه أشبه بالأداء أن التتابع أشبه بالأداء طيب ثم قال ولا يجوذ إلى رمضان آخر من غيظ عذر ولا يجوذ أي تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجب التنوين هنا لأنه نكر وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت إلا إذا انضاف إلى ذلك عالمية أو وصفية وهنا ليس علما ولا وصف إذا قلنا رمضان آخر فما شرطه التعريف إذا كان نكره فإنه ينصره هذا الضابط ما يشترط في منعه من الصرف العالمية فإنه إذا زالت العالمية لم يمتنع من الصر إذن نقول هنا إلى رمضان آخر آخر ممنوع من الصر للعالمية والعدل من غير عزو وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله ولا يجوز إلى رمضان الآخر فيجوز أن يقضي في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في أي شهر بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابع وعلم من قوله من غير عذر أنه لو أخره لعذر فإنه جائز مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر أو يكون مريضا فيستب... فيستمر به المرض أو تكون امرأة حاملا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة أشهر أو امرأة مرضعا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس عن يؤخره لأنه إذا جاء النفطر في رمضان وهو أداء فجوازوا الإفطار في أيام القضاء من باب من باب أولى قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ولم يتكلم المؤلف عن عن الصيام قبل القضاء فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء وهل يصف لو صام ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو, جاء كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصل فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوار إذا صار ظل كل شيء مثله له أن يؤخرها إلى آخر الوقت في هذه المدة هل له أن يتطوع الجواب نعم لأن الوقت موسع فقال بعض العلماء يجوز أن يتطوع بصوم النفر من عليه القضاء ما لم يضق الوقت وقاسوا ذلك على الصلاة وقالوا هذه الصلاة وهي أوكد من يجوز للإنسان في حال الساعة أن يتطوع بجنسها ولا, ولا حرج على وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب لأن القياس فيه ظاهر ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء الثاني الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى مثلا لو مر عليه عشر الحجة أو يوم عرفة فإننا نقول صمي القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام وعلى فرض أنك لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من تقديم النفل لكن كلام على الصحة وعدم التأثيم لصيام النفل فالذي يظهر أنه لا يأثم وأن النفل يكون صحيحاً أما المذهب فإنه لا يصح ويأثم لا يصح أن يتطوع بصوم قبل القضاء ويكون آثماً لأنه لا يمكن أن تؤدي النافلة قبل الفريض والجواب على هذا التعليم أن نقول الفريضة وقتها في هذا الحال موسع فهو لم يفرض علي أن أفعلها حتى أقول إنني تركت الفرض بل هذا فرض في الذمة وسأ الله تعالى فيه فإذا صمت النفل فلا حرف إلا أن هنا مسألة ينبغي التنبه لها وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوار كان كسيام الدهر وذلك لأن الحبيث يقول فيه من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لم ي... لا يصدق عليه أنه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلافة في, في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك فالهذا لا ينطبق عليه لأن الحديث به واضح أنه لا, لا ستة إلا بعد قضاء رمضان فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز التأخير وما هو الدليل على منع التأخير إلى ما بعد رمضان آخر قلنا أما الأول فدليله قوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فعليه عدة من أيام أخر ولم يقيدها الله تعالى بالتتابع لو قيج بالتتابع للزم لا من ذلك الفورية ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع فدل هذا على أن الأمر فيه سعى وعما الدليل على أنه لا يؤخر ما بعد رمضان الثاني فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيهم إلا في شعبان فقولها ما أستطيع أن أقضيه دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان والاستطاع هنا استطاع الشرعية يعني لا أستطيع شرعا وأما التعليل فلأن فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ومعلوم أنه لا جيد أن تأخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية إلا العذر يقول فإن فعل يعني إن فعل أي أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم أما وجوب القضاء فواضح لأنه دين في ذمته لم يقضه فلازمه قضاء وعمل الإطعام فجبراً لما أخلى به من تفويت الوقت المحدد فيكون هذا الإطعام جبراً للتأخير يطعم عن كل يوم مسكيناً يعني ما كل يوم يقضيه يطعمه مسكيناً فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فيطعم معها ستة مساكين وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه أمر بالإطعام مع القراء في من أخر إلى ما بعد رمضان لكنه لكنه حديث هالك الإسناد ضعيف جدا لا تقوم به هجة ولا تسعد به الذمة وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أنه يزمه الإطعام وما تكر عنهما فإنه ليس بحجة وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة وأما أقوال الصحابة فإنها فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن وهنا إيجاب الطعام مخالف لله بالقرآن لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر لم يوجب أكثر من ذلك وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخر فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذنب على أن ما روي عن, عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل, على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يسق من الصيام بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون بذلك فيكون عمله باطلا أن يكون القضاء في غير وقت كما لو صلى الصلاة في وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تخيرها فالأقوال إذن ثلاثة طعام فقط أو صيام فقط أو الجمع بينهما وأصح الأقوال أنه يزمه أصيام فقط القضاء ثم قال فعليه طعام وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني إن بعد أن أخره مات من عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا يطعى المسكين لأن القضاء في حقه تعذر يعني رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه اطعام والقضاء تعذى لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني وقيل يرزمه اطعامان اطعام عن القضاء ويطعام عن التأخير وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب لطعام إذا أخر الصيام لما بدى رمضان فالأقيس نزمه يطعامان يطعام عن القضاء ويطعام عن التخير ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة إذا مر رمضان على إنسان المريض إذا مر على انسان المريض فننظر هل مرضه يرجى زواله أو لا إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجباً عليه حتى يشفى ويقرأ لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء علي لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه عرفتم؟ مثال إنسان وصيب في رمضان بزكاة في, في العشر لواخر من رمضان مثلا بزكاة والزكام من المعروف أنه يرجى سوايا لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات فهذا ليس عليه قضاء لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يعد لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك يعني مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا لأن من أفضر لعذل لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زواله أعرفتم الآن هذه أقسام ثلاثة الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكن ولكنه استمر به المرض حتى مات إيش؟ لا شيء عليه لا قضاء عليه ولا إطعام الثاني من مرضه يرجى زواله ثم شفه وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام مسكين لكل يوم يأخذ من وهل يصام عنه في هذا خلاف بين العلماء يأتي شبك آخر الباب, الباب الثالث من كان مريضا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم وإنما عليه الإطعام ابتداء فيطعم عنه هو وحي يطعم عنه لكل يوم مسكين هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدر فهل يزمه أن يصوم لا لا يزمه أن يصوم لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام ثم قال المؤلف وإن مات ولو بعد رمضان آخر وقوله ولو بعد رمضان آخر اشاره إلى الخلاف الذي ذكرته فإن من العلم من قال إذا مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أخر بلا عذر يلزمه كم إطعاما إطعاما عن القضاء وإطعاما عن الدخيل أما المذهب فلازمه إلا أطعامه واحد ثم قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نظر استحب لوليه قضاء من من مات من شرطيه وفعل الشرط ايش مات وجوابه استحب لوليه قراءه من مات عليه صوم نذر وقلت لكم اننا تقرا بدون تنوين لاعتبار نيه المضاف اليه من, من مات عليه صوم نذر نعم هي وإن مات صحيح أنا ظنيت أنه قال ومن مات الحمد لله إذن ان شرطية بدل من أبوى الحكم لا يتعجب إن مات وعليه صوم نذر في آخر شيء وإن مات وعليه صوم أو اعتكاق أو صلاة نذر ولهذا قلت لكم لا تنون الذي يقرأ المثل يقرأه بلا تنون على نية المذاف له إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاءه استحب ولا يجب وإنما يستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صوم عنها وشبه ذلك بالدين تقضيها عن أمها فإنه تبرع ذمتها به فكذلك الصوم طيب إذن الدليل عندنا حديثا حديث الأول حديث عائش رضي الله عنها من مات وعليه السيام صام عنه وليه وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه طيب فلو قال قائم حديث عائشة أمر صامعا هو ولي فما الذي صرفه عن الوجوب نقول صرفه عن وجوب قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو أننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلافه ما جاء بالقرآن إذن يستحب لوليها أن يقضيه فإن لم يفعل قال قد عفان الله قلنا له أطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين القياس على صوم الفريضة طيب وإن مات وعليه صوم فرض فهل يقضى عنه الجواب لا يقضع يعني المؤلف خصص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يسقط قياس هنا أيضا لأن, وجو... لأن وجوب النذر أخف من وجوب من الوجوب بأصل الشرع الوجوب بالنذر أخف من وجوب بأصل الشرع فلا يمكن أن يقاس الأثقل على الأخف لأنه ما وجب بالنذر تدخل النياب لخفته بخلاف الواجب أصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهواً ودخلته النيابة إذن من مات؟ وعليه صومه فرد رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول نقول لا يقضى عنه لماذا لأن, لأن هذا واجب بأصل الشر ولا يصف القياسه على النذر لأن النذر أخف منه وما ولا يصف القياس قياسه ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجع أن من مات وعليه سيم فرض بأصل الشرع يعني سيام مفروض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص ما هو النص حدث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي وصوم نكرة غير مقيد بصوم معين وأيضا كيف يصحا نقول إن المراجبين صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما ندر صوم يوم واحد لكن كونه يموت وعليس يوم رمضان هذا كثير فكيف نرفع جلالة الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو نادر هذا تصرف غير صحيح في الأدلة الأدلة إنما تحمل على, على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتن وعليهم استيام الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبذان فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يقضى عنه طيب لكن متى, متى يكون علي الصوم نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام ما هو الذي يلزمه الصوم هو من؟ أمكانه القسم الثاني, الثاني وهو من أمكانه القضاء فلم فلم هذا هو الذي يزمه الصوم نعم فإذا مات قلنا لوليه صمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعلى السيام صام عنه وليه طيب وإذا صام عنه وليه فمن هو الولي هل الولي من يتولى أمره كالأبي مع ابنه البالغ أو مع ابنته البالغة أم نقول الولي هو الوارث الولي هو الوارث والدليل, والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فذكر الأولوية في المراحل إذن الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب مطلقا ولكن الأقرب أنه الوارث وحتى على قول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثتهم <تصفيق> وعلى هذا فيسم الوارث هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجع أنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد نعم ننظر صام عنه ولي وولي مفرد وضاف فيعمل كل ولي كل وارث فلو قدر أن الرجل له 15 ابن واراد كل واحد منهم ان يصوم يومين عن شهر 60 عن يوم هل يجزئ نعم يجزئ طيب لو صاموا لو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا نعم يجزئ لأنهم لأن لأنهم صاموا ثلاثة أيام ولا فرق بين ان يصومها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوم طيب لو كان لو كان هذا في كفارة الظهار عليه الصيام 60 شهرين متتابعين فهل يمكن أن يقتزمها الولي الورثة ها؟ لا يمكن لماذا لإشتراض التتابع قد يقول القائل ممكن نجعل واحد زمدة أيام إذا أفطر صام الثاني ثلاث أيام وهل مجرا حتى تتم نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين بل إنه من التتابعين فلأنه صام أليما لا يصام وعليه فنقول إذا وجب على الميز سيام الشهرين من التتابعين فإنه إما أن ينتجب لها واحد من الورثة ويصومها وإما أن يدعم عن كل يوم مسكينة الثاني قال أو اعتكابه أو حج من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا حج عنها؟ قال نعم كان حج فريضة فكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام يح... ثابت ففي حديث عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم سمع رجل يقول لبيت عن شبر ما قال من قال أخلي أو قريب لي قال حج عن نفسك قال, لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر وكذلك أيضا في حديث بالصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أتركت أبي شيخا كبيرا لا تبت على أبع حج عنه؟ قال نعم فإذا جازت الاس... فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرتها الحج فعن الميت من باب أولى ثالث أو اعتكاف اعتكاف نذر رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جماد الثاني ولكنه لم يعتق ومات فإذا مات يعتكب عنه من ولي لأن هذا الاتكاف صار دينا عليه وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين طيب وإذا كان اعتكافاً واجباً بأصل الشرع نعم ما فيه صح إذن الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً إلا بالنذر ولهذا يقال إن أحد الملوك نذر قال الله عليه نذر أن أقوم بعباده لا يشاركني فيها أحد فاستفت الناس قال ما يمكن لأنه ما, ما تدخل في عبادة إلا ويمكن آخرون متلبس يكونوا متلبسين بها فسألوا عالما فضلا فقال يخلى له المطاف يخلى له المطاف يعني بالكعبة فإذا لم يطف بالكعبة إلا هو فقد استلبس بعبادته لا يشارك في احد ما في شيء ما في طواف مشروع إلا في الكعبه أما الاعتكاف فانه ربما ينظر أن يعتكف في هذا المسجد في في, في هذا المسجد ويكون غيره ايضا قد اعتكف في مسجد اخر طيب الرابع او صلاه نذر رجل نذر أن يصلي الله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات يستحب لوليه أن يصلي عنه لأن هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الآذمين وإن كان فريضة بأصل الشرع نعم هل تقضى, تقضى؟ لا تقضى لأن ذلك الأم وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتهم دليلها بقي الاعتكاف الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب بباس الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لسه ملزوم فماذا نصنع أو قال لا أصلي يقول ما في, ما في بديل ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة نعم هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شيخ حديث آيشة في تخيل الصيام نعم قالت لا تستطيع عن أطنيه إلا في الشعفان أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد الموضوع. نعم حياتي. نعم ليس بأن سبب تأخيرها إلى شعباه لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم هل عد منها أو من أحد الرواف فيها... خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها طيب حتى أنها مدرجة ما يستفد من كلامها نعم يعني الآن أننا استفدنا من كلامها أنها لا تأخر بعد الوضع لا يستغلس بهذه الكلمة لا يستغلس بهذه الكلمة ان تعلم هذا اعتذار, هذا اعتذار. اعتذار, اعتذار. لكن... لكن لو كانت تستطيع ان تؤخره الى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود ما كان ما كان ضروري في ختام هذه الماده بالنسبه للرسول نسأل الله, نسأل نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحياتي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 و500